بوك تو أشتونس داشمت ثمانون ثمانون بودور جيتريز الصفات ثلاثة الصفات ثلاثة ي توري شني هي لديها كلب هي لديها كلب شو ايره ديديلس الكلب كبير الكلب كبير ي هي لديها كلب كبير هي لديها كلب كبير, كبير. كبير. ي ناما هي لديها بيت هي لديها بيت ناماس البيت صغير البيت صغير ي ماجا ناما هي لديها بيت صغير هي لديها بيت صغير Jis gyvena viešbutija. <hūwa> Hua, jeskono fi fundok. Hua, <hūwa yaskun> fi fundok. Viešbutis yra pigus. Al rachis. El fundok rachis. Jis gyvena pigeme viešbutija. <hūwa> يسكن في فندق رخيص هو في فندق رخيص <هو> يستري هو لديه سيارة هو لديه سيارة السيارة غالية الثمن السيارة غالية الثمن يس توري برانغو هو لديه سيارة غالية الثمن هو لديه سيارة غالية الثمن يس سكيتو هو يقرأ رواية هو يقرأ رواية Romanas yra nuobodus. Ar رواية مملة؟ El رواية مملة. Jis skaityto nobodu romana. Hu yaqrau riwaya mumilla. Hu yaqrau هي تشاهد فيلما فيلم اس يرا الفيلم مثير الفيلم مثير ي فيلما هي تشاهد فيلما مثيرا هي تشاهد فيلما مثيرا Prašoma paspausti www.bukdu.di, kad pamatytumėte knygas ir parsisiusiote naujausią versiją.